ذلك ليعلم أني لَمْ أخذه بالغيب وَأَنَّ الله لَا يهدي كيد الخائمين ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب وأن الله لا